بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أوقظ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرغت تفوا صاباً وإلى ربك فارغب